معرفه تقسيم القرآن بحسب صوره وترتيب الصور والآيات وعددها قال من حيث تقسيم القرآن بحسب صوره قال العلماء رضي الله عنهم القرآن العزيز ربعة اقسام من حيث الصور أربعة أقسام الطول والمئون والمثاني والمفصل بأقسام القرآن بحسب صوره ينقسم إلى أربعة أقسام صور اسمها الطول صور اسمها المئون المثاني المفصل قال وقد جاء في ذلك حديث مرفوع ولكنه حديث ضعيف لا يصح وهو عن واثلة ابن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعطيت السبع طول مكان التوراة وعطيت المئين مكان الإنجيل وعطيت المثاني مكان الزبور وفضلت بالمفصل لكن حديث غريب وفيه سعيد بن بشير فيه ليم المهم الأقسام أربعة. الطول قال سبع. السبع طول قال أولها البقرة وآخرها براءة. أولها البقرة وآخرها براءة. إما البقرة وعلى عمران والنساء النساء والأنعام والأعراف والأنفال والإيه والتوبة. تردول ايه 8 هو بيقول السبع الطول ليه بقى 8 قال انهم كانوا يعدون الانفال وبراءه سوره واحده كانوا يعدون الانفال وبراءه سوره واحده ولذلك لم يفصلوا بينهما لانهما نزلت جميعا في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم الانفال في غزوه بدر وبراءه في غزوه ايه تبوك في غزوة نعم تبوك السبع طول من اول بقرة الى ايه الى براءه باعتبار الانثال وبراءه سورة واحد لماذا سميت بهذا الاسم طول قال سميت طولا لطولها صور طويلة صور طويلة وحكي عن سعيد بن جبير انه السبع طول البقره وآل عمران والنساء والمائده والانعام والاعراف ويونس فاتى بيونس بدل ايه الانفال والتوبه قال والطول بضم الطاء جمع طول كالكبر جمع كبرى كبر جمع ايه جمع كبرى كبرى جمع كبر وطول جمعه طول أما المئون فهي ما ولي السبع الطول إذا عندك السبع الطول وما بعدها ما بعدها يسمى إيه؟ المئون لماذا سميت كذلك قال لأن كل صورة منها تزيد على مئة آية أو تقارب مئة آية, مئة آية. يبا السبع طول ثم المئون ثم المثاني المثاني والمثاني ما ولي المئين وقد تسمى سور القرآن كلها مثاني ومنه قول تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني وقول تعالى كتابا متشابها مثاني وإنما سمي القرآن كله مثاني لأن الأنباء والقصص تثنى فيه الأخبار تكرر وتثنى والقصص تكرر وتثنى فسمي مثاني ويقال إن المثاني في قوله تعالى ولقد أتيناك السبع من المثاني هي هي صورة الفاتحة كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته وسميت الفاتحة مثاني لأنها تثنى في كل إيه؟ ركعة تكرر في كل ركعة أما المفصل فهو ما يلي المثاني من قصار الصور وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين الصور بعض بالبسمله وقيل لقلة المنسوخ فيه يعني هذا الحزب كل مكي وما فيش في القرآن المكي إيه منسوخ لأن الناس في الأحكام وما كانش في مكي إيه أحكام والمفصل يعني في مثلا المجادلة وفي كم سورة كده مدنيين ثقيل سمي المفصل لقلة المنسوخ فيه وآخر مفصل هو قل أعوذ رب الناس طب أوله قال وفي اوله اثنا عشر قولا احدها اوله الجاثيه الثاني اوله القتال هي محمد عليه الصلاه والسلام الثالث الحجرات الرابع قاف قال بعدما ذكر الاثنا عشر قول والصحيح عند اهل الاخر ان اوله قاف والقرآن المجيد على الراجح نا المفصل اوله قاف واخره الناس واورد حديثا عند ابي داود وابن ماجه الا ان ايضا الحديث فيه, فيه ضعف الحديث فيه ضعف في الحديث يقول أو فيه يقول كيف تحزبون القرآن فقالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإخدى عشرة وثلاث عشرة وحزب مفصل وحده فلما تجمع الأعداد قبل حزب مفصل تلقى 48 سورة إيه فبعد 48 سورة تلقى أولها إيه أولها قاف قاف ده من حيث تقسيم القرآن بحسب صوره ليقسم إلى أربعة أقسام الطول والمئون والمثاني والمفصل ثم تكلم الإمام رحمه الله عليه عن عدد صور القرآن وآياته وكلماته وحروفه فقال قال الإمام أبو بكر أحمد بن حسين ابن مهران المقرئ عدد سوء القرآن مئة وأربع عشرة سورة دا عدد السور وأما حروفه فقال أجمع أما كلماته قال أجمع على أن كلماته سبع وسبعون ألفا وأربعمائة وتسعة وثلاثين دا عدد كلمات القرآن الكريم سبع وسبعين ألف ربعمية تسعة وثلاثين كلمة أما حروفه فهي اثنين وثلاثين تلتمية ألف, تلتمية الف أما آياته على أن عدد آيات القرآن ستة لاف آية هذا إجماع وبعدين اختلفوا فيما زاد على ستة على أقوال أرجحها 236 ستة يبقى عدد آيات القرآن 6236 آية. والتجزئة اللي هو الجزء والحزب يعني القرآن 30 جزء والجزء إيه؟ حزبين اما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الاجزاء من ثلاثين كما في الربعات بالمدارس وغيرها وقد اخرج احمد في مسنده وابود ابن الماجع عن اوس بن خذيفة لو سأل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحزبون القرآن قال ثلاثة وخمس الحديث ذكرنا فيه أن فيه, فيه ضعف. قال وعلم أن عدد سور القرآن العظيم باتفاق أهل الحل والعقد مئة وأربعة عشرة سورة كما هي في المصحف العثماني أولها الفاتحة وأخرها الناس. ثم في بالنسبة للعدد الآيات هو قال أجمع على ناس تلاف آية. واختلفوا الزيادة السبب اختلاف العدد الآيات ايه قال واعلم ان ساب اختلاف العلماء في عد الآي والكلم والحروف ان النبي صلى الله وسلم كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف فاذا علم محلها وصل للتمام فيحسب السامع انها ليست ايه ليست فاصلة يبقى سبب اختلاف في عدد الايات إن كان النبي يقف على راس الايه تلك السنه فبعدين لما يعرف انهم يعرفون الايه احيانا ايه يصل لاكمال المعنى زي مثلا في المعنى فويل للمصلين لراس ايه راس ايه وبعدين الذين هم عن صلاتهم ساهون فكان عليه الصلاه والسلام يكثر الوقف على فويل للمصلين حتى إذا عرفوا أنها آية أحيانا يصل من أجل أي المعنى فويلوا للمصلين الذين هم عن صلاة يسون فلما يصل من أجل المعنى يظن بعضهم إن إيه إنها آية واحدة مش آيتين وأيضا البسمله نزلت مع الصورة في بعض الأحرف السبعة فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها ده سبب اختلافهم في عدد الآيات وسبب اختلاف الكلمة أن الكلمة لا حقيقة ومجاز ورسم واعتبار كل منها جائز وكل من علماء اعتبر أقدها الجوائز. ثم ذكر فوائد في أطول صورة وأطول آية وأقصر آية وأقصر صورة تقرأ إن شاء الله تعالى. ثم ذكر برضو يعني فوائد بقى الفوائد هي تفيدك في اتقان الحفظ القرآن. ودي مجال لما تقود كده قبل كده أقول لكم لما تقودوا مع المشايخ القراء المتقنين اللي هم أسيادنا القدار دول الجيل اللي, اللي بدأ ينقرض الناس عندها تمانين وخمسون سنة دول ما هي القرآن تقول لهم يجيب لك كده الغاز إيه الغاز في القرآن كده أنت متقف حيران ما تعرفهاش بك هذه هي الأيه هي الـ الغازة هي أنت لما تقرأ الفوائد يعني إيه تستفيد منها وتبقى ذا شان بين يدي هؤلاء العلماء الى في القران الكريم بيقول لك انصاف القران القران لو ثمانيه انصاف ها نص القران عدد نص القران ايه الكهف يبقى نص القران قال لك ده مش ده في كلمه نص تطلق عليه ايه باعتبار ثمان اعتبارات قال لك نصفه بالحروف يعني ما انا عدد حروفه نصف الحروف النون من قوله نكرا في سوره الايه الكهف فالنون نصف الايه النصف الاول والكاف النصف الايه الثاني اما يجي واحد يسالك بقى يقول لك ايه ايه, إيه؟, إيه؟, إيه؟, إيه؟, إيه؟, إيه؟, إيه؟, إيه نص القران تقول له اما السفير يقول لك لا مش عايز من حيث الاجزاء انا عايز من حيث الحروف هذه ايه فائده نصه من حيث الكلمات من حيث الكلمات قال نصف بالكلمات الدال من قوله تعالى في سورة الحج والجلود يصهر به ما في بطنه والعيه والجلود فالدال دي في النصف الأول ولو مقام الحديث في النصف الايه النصف الثاني طب نصف بالآيات قال يأفكون من سورة الشعراء والنفأورقية السحرة ده النصف الثاني نصف على عدد الصور هو القرآن كم سورة مية نصف على عدد الصور النصف الأول الأخر القديم والمجذلة النصف اللي الثاني وسبحان الله القرآن 114 صورة ال ال 27 جزء آه وخذن إيه النصف القرآن عددا سور وثلاث أجزاء واخدين نصف اللي إيه القرآن صور عدد وبعدين بقى على ذلك الايه اللي هي جبه هي يعني حالات حلوة كده تحفظها انت تستفيد منها اولا تتقن حفظك واذا وجدت بين المشيخين هم دي من يلغزوا في القرآن ما تبعدش كده مفهود مش هتكلم تبقى تعرف تجاوب ان شاء الله تعالى بعد ورقتين قال اما ما يتعلق بترتيبه ترتيب القرآن الكريم قال فأما الآيات في كل سورة ووضع البسمة أوائلها فترتيبها توقيفي بلا شك ولا خلاف فيه ولهذا لا يجوز تعكيسها ترتيب الآيات في القرآن ده ترتيب ايه توقيف باتفاق يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمي فلا خلاف في أن ترتيب الآيات في السور ده ايه ترتيب توقيفي لا يجوز خلافه ولا يجوز عكس ذلك قال مكي وغيره ترتيب الايات في السور هو من النبي صلى الله عليه وسلم ولما لم يأمر بذلك في اول براءه تركت بلا بسمله وقال القاضي عمراق ترتيب الايات امر واجب وحكم لازم فقد كان جبريل يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا وكان نبيه فذلك لما يفي جبريل ينادي الكتبة وقل ضعوا آية كذا في موضع أي كذا من صورة كذا قال وأخرجه للحاكم اللي هو أسند البيهاقي في كتاب المدخل والدلائع عن زيد بن ثابت قال كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن يعني نؤلف القرآن يعني نجمع نجمع القرآن إذ قال طوبى للشام فقيل له ولما قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه ما المرد بالشام؟ الشام الشام تشمل فلسطين وبيروت والأردن ودمشق بلاد الشام هي بلد الأربعة بلاد الشام فلسطين والأردن وبيروت وإيه ودمشق وفي فضائل الشام حارث كثيرة وفي رسالة في فضائل الشام لتحقيق شيخنا الألباني رحمه الله عليه ومن فضائل الشام أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل آخر الزمان عند المنارة البيضاء الشرقية الشرقية دمشق قال وأخرج الحديث هذا الحديث قال وقوله وقوله قال في القرآن يشبه أن يكون مراد تأليف ما نزلت مترقية في صورها وجمعها بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحاكم في الحديث هذا الحديث بعد أخرجه فيه البيان الواضح أن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة يعني مش إيه مش أبو بكر هو اللي جمع القرآن قرآن كان مجموعا عهد الإيه النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه هذا الحديث البيان الواضح أن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة فقد جمع بعضه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم جمع بحضرة أبو بكر الصديق والجمع الثالث وهو ترتيب الصور كان بحضرة غثمان واختلف في الحرف الذي كتب عثمان عليه مصحف ما مرد بالحرف فلقد ايه انزل القرآن على سبت ايه على أحرف. ومن الاقوال الوارده في اخرف ان المراد بها سبع, سبع لغات لغات العرب وانه عثمان قال اذا اختلفتم بشيء فاكتبوا باختلاف ايه زيد او قرات قريش فاختلف في الحرف الذي كتبه عثمان على المصحف قيل حرف زيد بن ثابت وقيل حرف زيد بن كعب لأنه العرض الأخير التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأول أكثر وء أكثر وء أن الحرف الذي كان مصحف فطمان وحرف إيه زيد بن ثابت وما حرف زيد أي قراءته إيه وطريقته وفي كتاب فضي القرآن لأبي عبيد عن أبي وائل قيل ابن مسعود إن فلان يقرأ القرآن منكوسا قال ذاك منكوس القلب والعياذ بالله إما باتفاق ترتيب لا يأتي توقيف، أما ترتيب الصور على ما هو عليه القرآن مئة وأربعطاشر صورة الفاتحه الفاتحة الناس ترتيب الصور اختلف فيه هل هو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو من كان الصحابة؟ قال في ذلك ثلاثة أقوال ما ذهب جمهور علماء؟ منهم مالك والقاضي ابو بكر بن الطيب فيما, واستقر علي فيما اعتمده واستقر عليه رايه من احد قوليه الى الثاني الثاني اللي هو ايه انه من فعل الصحابه وانه صلى الله عليه وسلم فوض ذلك الى امته بعده لما جمهور العلماء واختاره القاضي ابو بكر بن الطيب على أن ترتيب الصور من فعل الصحابة تركه لهم النبي عليه الصلاة والسلام وذهبت طائفة إلى الأول لأنه الأول هو توقيف على النبي صلى الله عليه وسلم والخلاف يرجع إلى اللفظ لأن القائل بالثاني القائل بأن ترتيب الصور على الصحابة يقول إنه رمز إليه يعني النبي عليه الصلاة والسلام أشار اليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته ولهذا قال إمام مالك إنما الفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله سلم مع قوله بأن ترتيب صور اجتهاد منه فآل الخلاف إلى أنه هل ذلك بتوقيف قولي أم بمجرد استناد فعلي وبحيث بقي لهم فيه مجال للنظر يعني هذا الخلاف هل الرسول نص او اشار بذكر بالخلاف في خلافه مين الصديق او بكر هل الرسول نص عليها او اشارة نفس الايه نفس الخلاف كده فهو بيقول الجمهور العلماء على ان ترتيب الصور يعني كان بفعل الصحابه ولكن باشاره النبي عليه الصلاه والسلام ليه لانهم يعني عايشوا نزول القران عرفوا ما نزل في الصيف وما نزل في الشتاء وما نزل في السفر وما نزل في الحضر وما نزل ليلة وما نزل نهارا يبقى هم صاروا عارفين دي صورة ايه ودي صورة ايه فمش محتاجين بقى ايه حد يقول لهم يعني ترتيب الصور الفتحة والبقرة والناس هم صاروا عارفين كده يعني يبقى تركهم الى ايه الى معرفتهم قال فآل الخلاف هل ذلك بتوقيف قولي أم بمجرد استناد فعلي وبحيث بقي لهم في مجال النظر قيل فإذا كانوا قد سمعوه منه كما استقر عليه ترتيبه ففي ماذا أعمل الأفكار وأي مجال لهم بعد هذا الاعتبار قيل قد روى مسلم في صحيح عن خذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح سورة البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى قلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آلاء عمران إبا قدم النساء على آلاء يعمان في القراءة فلما كان النبي صلى الله وسلم ربما فعل هذا إرادة للتوسيع الامه وتبيانا لجريته النعمه كان محلا للتوقف حتى استقر النظر على رأي ما كان من فعليل الأكثر فهذا محل اجتهادين في المسألة وقولنا في هذا الحديث أن ترتيب المصحف ترتيب الصور توقيف أيضا توقيف أيضا ولكن يجوز تقديم بعض الصور على بعض في القراءة ولكن لا يجوز تقديمها في الطباعة يعني لا يجوز نحن نضع مصحف نخالف هذا, نخالف هذا الترتيب ولكن يجوز للقارئ أن يقدم صوره عليه على صوره في الصلاه وانت بتصلي ممكن تقرا في الركعه الاولى الضحى وبعدين تقرا في الليل الركعه الثانية والليل ده يغش فيشتا مشكله دي والقول الثالث اما هذين القولان القول الاول مع عليه الجمهور انه ايه بفعل الصحابه باشاره النبي عليه الصلاه والسلام والقول الثاني انه توقيفي على النبي عليه الصلاه والسلام والقول الثاني ما يتعرضش مع الايه؟ مع القول الاول كثير اعتراض والقول الثالث ما لي القاضي او محمد معطية ان كثيرا من السور كان قد علم ترتيبها في خياته صلى الله عليه وسلم كالسبع طوال والقواميم والمفصل واشاروا الى ان ما سوى ذلك يمكن ان يكون فوض الامر فيه الى ايه؟ الى الأمة بعده عليه الصلاة والسلام قال ابو جعفر ابن الزبير الاخار تشهد باكثر مما نص عليه ابن عطية ويبقى منها قليل يمكن ان يجري في الخلاف يبدأ ذا قول بقى ايه بيفصله يقول اكثر سوء القرآن كان بترتيبه ايه النبي عليه الصلاة والسلام وما لم يرتبه النبي صحابه ايه اجتاده في الترتيب قال يمعي كقوله اقرأوا الزهراوي البقرة وعلى ايه وعلى عمراء ده ده بيشير للترتيب ان البقره وبعدين عمران وعشان كده قلنا في امتحان السيره ايه اذكر حديثا اذكر حديثا فيه اشاره النبي الى ان عمر هو الايه الخليفه الثاني والجواب كان ايه اقتدوا بالذين من بعد ابو بكر وعمر يبقى هنا نفس صوره اقراءوا الزهروين البقره وال عمران ده اشاره الترتيب وحديث سعيد بن خالد صلى رسول الله صلى الله وسلم باستبع الطوال في ركعة وفيه أنه كان يجمع المفصل في ركعة وروى البخاري عن مسعود رضي الله عنقال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطاها والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي فذكر نسقا كما استقر ترتيبها وفي صحيح البخاري أنه عليه الصلاه والسلام كان إذا أوى إلى فراش كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل الله أحد والمعوذتين فدي آثار بالدل على إن أكثر الصور كما في عاد النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو جعفر النخاس المختار أن تأليف الصور على هذا الترتيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد الحديث الذي أوردوه أي أول الباب اللي وقمنا إنه هو حديث ضعيف. قال أبو جعفر وهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وإن كان في ضعف فيمكن أن يحتج به على مذهب بعض الأئمة أن الاحتجاج بالأحاديث الضعيف أول من القول بالإيه بالرأي. وبعدين هذا الحيث ضعيف قد يكون, إيه؟ قد يكون صحيحة قد يكون صحيحا قال ابو جعفر هذا الحديث يدل على ان تأليف القرآن مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مؤلف من ذلك الوقت يا من وقت النبي عليه الصلاة والسلام وانما جوع في المصحف على شيء واحد لانه قد جاء هذا الحديث بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على تأليف القرآن وفي أيضا ذلان سود الأنفال صورة على حدة وليست من براءة قال أبو الحسين أحمد بن فارس في كتاب مسائل الخمس جمع القرآن على ضربين أحدهما تأليف الصور كتقديم السبع الطوال وتعقبها بالمئين فهذا الضرب هو الذي توله صحابه رضوان الله عليه وأما الجمع الآخر فضم الآي بعضها إلى بعض وتعقب القصة بالقصة فذلك شيء تولاه رسول الله صلى الله سلم كما اخبر جبريل عن امن ربه عز وجل وكذا قال الكرمان في البرهان ترتيب الصور هكذا هو عند الله وفي اللوح المحفوظ وهو على هذا الترتيب كان يعرض عليه السلام على جبريل كل, كل سنة ما كان يجتمع عنده منه وعرض عليه في السنة توفي فيها مرتين وذهب جماعة من المفسرين إلى أن قولة تعالى فأتوا بعصر الصور مثله مفطنيات معناه مثل البقرة إلى سورة هود وهي العاشرة ومعلوم أن سورة هود مكية وأن هو البقرة على عمران النساء والميدان فنوتهم المدنيات نزلت بعدها وفسر بعضهم قول الله تعالى وردت القرآن ترتيلا أي اقرأه على هذا الترتيب من غير تقديم ولا تأخير وقد جاء النكير على من قرأه معكوسا ولو حلف أن يقرأ القرآن على الترتيب لم يلزم إلا على هذا الترتيب لو أحد قال والله لا أقرأ أن القرآن مرتب عايز بر بيمينه نقوله قرأ إيه امسك المصحف المصطفى من يعول فتحة إلى آخر, إلى آخر الناس ولو نزل القرآن جملة واحدة كما اختلف عليه لنزل على هذا الترتيب وإنما تفرقت صور وآيات نزولا لحادة الناس إليها حالة بعد حالة ولان فيه الناسخ والمنسوخ ولم يكن ليجتمع نزولا وأبلغ الحكم في تفرق ما قال سبحانه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس لمكر وهذا أصل بني عليه مسائل كثيرة إبا القرآن الكريم ترتيب آيات التوقف باتفاق وترتيب آياته وتوقيف صوري هو تل تلقيف على الراجح تلقيف على الإيه؟ على الراجح وأن القرآن في اللوح المحفوظ وأن القرآن في اللوح المحفوظ النزول إلى اللوح المحفوظ أك... أه... يعتبر نزوله كم كم النزول الأول زي ما قلنا قبل كده من القرآن لي كم تنزلات ثلاثة نزول إلى اللوح المحفوظ وبعدين نزول إلى بيت العزة في سمت الدنيا وبعدين النزول على إيه؟ قلب النبي عليه الصلاة والسلام فالقرآن مكتوب في روح محفوظ بهذا الترتيب يقول لو أراد الله أن ينزله جملة واحدة كما اقترح المشركون لنزل على هذا الترتيب ولكن الله لم يشأ أن ينزله جملة واحدة لما ذكر لتقرأه على الناس على مكثم وقال القاضي أعباكم الطيب فإن قيل قد اختلف السلف في ترتيب القرآن فمنهم من كتب في المصحف الصور على تاريخ نزولها وقدم المكي على المدني ومنهم من جعل من اول اقرا باسم ربك وهو المصحف علي والمصحف المصحف ناشون فأوله مالك يوم الدين ثم البقرة ثم النساء وفي مصحف أبي كان أوله الحمد ثم النساء فما سر هذا الاختلاف في الصحابة كل واحد كتب مصحف مختلف في ترتيبه قال فالجواب أنه يحتمل أن يكون ترتيب الصور على ما هي عليه اليوم من وجه الاجتهاد من الصحابه رضي الله عنه وذكر ذلك مكي في سوره بلاء وأن وضع في الأول هو من النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر بن أنباري أنزع الله القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فرق في بضع وعشرين سنة فكانت الصوره تنزل لأمر يحدث والآية جوابا للمستخبر ويقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الصوره والآية. كما سبق اكتب هذه الايه في موضع كذا من سوره ايه من سوره كذا فاتساق الصور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن قدم صوره او اخرها فقد افسد نظم الايات احنا اظن سبق معنا مبحث هو ايه مبحث تناسب الايه تناسب الصور ايه تناسب آخر الصورة لأول الصورة ليه؟ اللي بعدها وأول الصورة لآخر الصورة قبلان. وقال القاضي أبو بكر ومن نظم الصور على المكي والمدني لم يدري أين يضع الفاتحة لاختلافهم في موضع نزولها ويضطر إلى تأخير الآية في رأس خمسة وثلاثين ومائتين البقرة إلى رأس الأربعين. ومن أفسد نظم القرآن فقد كفر به نعوذ بالله من الكفر. ترتيب وضع الصور في المصحف قال لترتيب وضع الصور في المصحف أسباب تطلع يعني تدل على نوع توقيف عن الحكيم يعني الترتيب ترتيب الصور ده الفاتحة وأخر الناس يقولك هذا الترتيب ترتيب دقيق جدا يؤكد يعني هذه الدقه في الترتيب تقول ان هو لابد ان يكون من لدن ايه حكيم خبير سبحانه وتعالى قال احدها بحسب الحروف كما في الحواميم حاميم حاميم حاميم حاميم عين قاف الى اخره ايه أي. ثانيها لموافقة اول الصورة لاخر ما قبلها كاخر الحمد في المعنى واول الايه وأول البقرة وثالثها للوزن في اللغ كآخر تبت وأول الإخلاص ورابعها لمشابهة جملة الصورة لجملة الأخرى مثل الضحى وألم إيه وألم نشرح قال بعض الأئمة وصورة الفاتحة تضمنت الإقرار بالرضوبية والالتجاء لي في دين الإسلام والصيانة عن دين اليهودية والنصانية وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين وآل عمران مكملة لمقصودها فالبقر بمنزلة إقامة الدليل على الحكم وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم ولهذا قرن فيها ذكر المتشابه منها بظهر حجة والبيان فإنه نزل أولها في آخر الأمر لما قدم وفد نجران النصارى وآخرها يتعلق بيوم أحد والنصارى تمسكوا بالمتشابه فأجيب عن شبههم بالبيان ويوم أخذ تمسك الكفار بالقتال فقوبلوا بالبيان وبه يعلم, يعلم الجواب لمن تتبع المتشابه من القول والفعل وأوجب الحج في آل عمران وأما في البقرة فذكر نوم مشروع وأمر بتمامه يبقى ايه ما الآية التي أمرت بالحج ولله على الناس حج البي أما في البقرة وأتم الحج هذا أمر بالإيه بالإتمام يعني من شرع فيه من أهل بالعمرة والحج لا يجوز له فصحه إلا من أين؟ من عضو. لكن ما صحش كده بعد ما يعلم يقول لا أي. بلج بقى المرة دي أروح دينا زحمة أروح أي. وأوجب الحج في آل عمران، وأما في, البق... في البقرة فذكر مشروع وأمر تمام بعد الشروع فيه. ولهذا ذكر البيت والصفة والمرور. وكان خطاب النصارى في آل عمران أكثر، وخطاب اليهود فين؟ في البقرة أكثر فالبقرة جادل الله فيها اليهود والنصارى جادلها فيها الأمران لأن التوراة أصل والإنجيل فرع لها والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجع المدينة دعا اليهود وجاهدهم وكان جهاد للنصارى في آخر في آخر الأمر كما كان دعاء لأهل الشرك قبل أهل الكتاب ولهذا كانت الصوة المكية فيها الدين الذي اتفق عليه الأنبياء فخوطب بها جميع الناس والسوة المدنية فيها خطاب من أقر بالأمنياء من الأهل الكتاب والمؤمنين فخوطبوا بها أهل الكتاب ويمني إسرائيل شايف التناسق والتناسب وأما صورة النساء فتتضمن جميع أحكام الأسباب التي بين الناس وهي نوعان مخلوقة لله ومقدورة لهم كالنسب والصه ولهذا افتتح الله بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءل به والارحام وبين الذين يتعاهدون ويتعاقدون فيما بينهم وما تعلق بذلك من أحكام الأموال والفروج والمواريث ومن العهود التي حصل بالرسالة والتي أخذها الله الرسول وأما المائدة فهي سورة العقود وبهن تمام الشرائع بهن عب العقود قالوا وبها تم الدين فهي صورة التكميل بها ذكر وسائل في الانعام والأعراض ذكر المقاصب كالتحرير والتحريم كتحريم الدماء والأموال وعقوبه المعتدين إلى آخر هذا قال وهذا الترتيب بين هذه الصور الأربع المدنيات البقرة وآل عمران والنساء والمائده من أحسن الترتيب هو ترتيب المصحف العثماني قال فائدة سبب سقوط البسمله في اول البراءه ليل اول براءه قال بسم الله الرحمن الرحيم قال اختلفوا في السبب فقيل كان من شان في الجاهليه اذا كان بينهم وبين قوم عهد وارادوا نقضه كتبوا لهم كتابا ولم يكتبوا فيه البسمله العرب لم يكون بينهم وبين قوم معاهدة وضع الحرب المراسلات اللي بينهم في وقت المعاهده يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ساد ما يحبوا ينقضوا العهد ويعينوا حاجه الطوارئ ويعينوا خانه السلم يبعثوا الكتب بدون بدون بسمله فعملت الصوره بمعاملتهم فلما نزل براءه بنقض العهد براءه من الله ورسوله الذين عادوا المشركين قرأها عليهم علي ولم يبسمل على ما جرت به عادتهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليهم ما يطالب ببراء في سنه كام سنتسع سنتس حج بالناس وقرأ عليهم براء وقال لا يحج بعد العام ايه؟ مشرك ولا يطوب البيت عوريان قال ولكن في صحيح الحاكم دا دا يعني هذا, رأي هذا رأي في ايه؟ في ترك البسمله في أول براءه بيقول ولكن في صحيح الحاكم أن عثمان رضي الله عنه كانت الأنفال من أوائل ما نزل وبراء من آخره يعني من آخر ما نزل وكانت قصتها شبيهة بقصتها وقضى النبي وقضى النبي يعني مات عليه الصلاة وقضى النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا أنها منها وظننا أنها منها ثم فرقت بينهما ولم اكتب بينهما البسملة وعن مالك ان اولها لما سقط سقطت البسملة وقد قيل انها كانت تعدي البقرة لطولها يعني كانت سورة البراءة سورة ايه طويلة تعدي البقرة في الطول ولكن سيه؟ حذ سقط منها كثير ونسغ منها كثير وقيل لانه لما كتبوا المصاحف في زمن المثال اختلفوا هل هما سورتان او الانفال سورة وبراءة سورة ترك البسملة بينهما وفي مستدرك الحاكم أيضاً ابن عباس قال سألت علياً عن ذلك فقال لأن البسملة أمان وبراء نزل بالسيف ليس فيها أمان قال القشيري وصحيح أن البسملة لم تكن فيها لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها فيها إبنا إيه هذا وصحيح لماذا ترك البسملة القرآن توقيف وأنت تعرفون أن بسم الله الرحمن الرحيم كان جبريل ينزل للفصل بين إيه الصور فلم يقرا باسم الله الرحمن الرحيم يرى في دي صوره ايه صوره جيدة فهو نزل البراءة ولم ينزل بالايه؟ بالبسمله فتركوها كما جاءت فائده اخرى ما معنى الصوره بيقول قران 114 صوره ما معنى السورة لغه و قال القتبي السورة تهمز ولا تهمز يعني سورة سورة همزه وسورة من غير ايه من غير همز فمن همزها قال سورة جعلها من أسأرت اي أفضلت من السقر ايه مش خدنا في الفقه السقر ايوه السقر يعني الايه يعني الباقي من الشراب ومن لم يهمزها جعلها من المعنى المتقدم وسهلا وسهل همزتها ومنهم من شبهها بصور البناء صوره زي ليه زي صور اي القطع من اي منزلة بعد منزلة وقيل من صور المدينة لحاطتها بآياتها واجتماعها كاجتماع البيض بالصور ومن السوار لإحاطة بالساعد لأسورة للمرة بتلبسها اسمها السورة ليه لابت بساعدها ويحتمل أن تكون من الصورة بمعنى المرتبه لأن الآيات بمعنى المرتبة لأن الآيات مرتبة في كل صورة ترتيبا مناسبا وفي ذلك حجه لمن تتبع الآيات بالمناسبات وقال ابن جني في شرح منهوكك أبي نواس إنما سميت صورة لارتفاع قدرها لأنها كلام الله تعالى وفيها معرفة الحلال والحرام ومن رجل سوار أي معربد لانه يعلو بفعل ويشتق ويقال أصلها من السورة وهي الوثبة تقول سرت إليه سرت بالسين وثرت بالثاء وجمع سورة القرآن وجمع سورة القرآن صور سور وإيه وسور وجمع سورة البناء سور بسكونها وقيل هو بماذا العلو؟ ومنهم قول تعالى وهل اتاك نبا الخصم اذ ايه اذ المحراب نزو من اعلى فسميت القراءه به لتركب بعضها على بعض وقيل لعلو شانه وشان قارئه ثم كره بعضهم ان يقال صوره كذا والصحيح جوازه تقول سوره البقره ال الى اخره تعريف لغة فقال جابري حد تعريف الصورة قرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة وخاتمة تعريف الصورة اصطلاحا قرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة وخاتمة وأقلها ثلاث آيات أقصر صورة ثلاث آيات فإن قيل فما الحكم في تقطيع القرآن صورا ليجع القرآن 414 صورة قيل هي الحكمة في تقطيع الصور آيات معدودات لكل آية حد ومطلع حتى تكون كل صورة بل كل آية فن مستقلا وقرآن معتبرا وفي تسوير الصورة تحقيق لكون الصورة بمجردها معجزة وآية من آيات الله تعالى وسورت الصور طوالا وقصارا وأوساطا تنبيها على أن الطول عن لي... الطول ليس من شرط الإعجاز فالإعجاز في القرآن متحقق مع اقصر صورة كما متحقق مع أطول إيه؟ مع أطول صورة فهذه صورة الكوثر ثلاث آيات وهي معجزه إعجاز سود البقرة ثم ظهرت لذلك حكمة في التعليم وتدريج الأطفال من السور القصار إلى ما فوقها ايه يسيرا يسيرا. وهذا هو نحن دائما نقول من اراد ان يحفظ القرآن يبدأ من اين? يبدأ من حزب المفصل. شخصان احتضوا. عليكم السلام. اياك الله و اياك يا مار خارج. زيك بارك. طيب. خدت حشدك? طيب السلامة ان شاء الله. صارتك السلام عليكم. عليكم. ايبا يخطي كثير من الشباب حين يحب يحفظ القرآن يدخل في ايه? في البقرة على طول. هان? حفظ إيه نص البقره كم مره وقف هي دائما يحفظ نص البقره ويقف وبعد يبدأ يحفظها ثاني ويقف لان داخل خلاف التنزيل ارجح واحسن وافضل طرق الحفظ ان تبدا طريق متبكه حفظ العيله ايه كله الله احد كله اعظم الفلق كله اعظم الناس وانت ماشي كده هي دي برضه للصغار وللكبار تيسيرا من الله على عبالي لحفظ كتابه فترى الطفل يفرح بإتمام الصورة فرح من حصل على حد ما أنا حفصت صورة ما يحسني من حد ايه حد كبير وكذلك المطيل في التلاوة يرتاح عند ختم كل صورة ارتياح المسافر الى قطع المراحل المسمى مرحلة بعد مرحلة زي ما انت على الطريق السريع تقول لك ايه او من, من طن تقول لك القهيرة 120 كيل وبيقول لك تسعين كيلو 80 كيلو كل ما تلاقي علامه تحس انك انت ايه قطعة الشوط ترتاح وكذلك برضو كذا قال القران كل ما يخلص صوره كده ايه يرتاح قال فسوره يوسف تترجم عن قصته وسوره ابراهيم تترجم عن احوال المنافقين وكامل اصليم وغير ذلك سوره براءه فان قلت فهلا كانت الكتب السالفة كذلك قلت لوجهين أحدهما أنها لم تكن موجزات من ناحية النظم والترتيب والآخر أنها لم تيصل للحفظ يعني ليه, ليه الكتب اللي قبل كده انجيلوا التوراة ما كانوش زي الطرآن كده ايه صور طول ومئين ومثاني ومفصل ليه ما كانش كده احنا قلنا هذا اولا الحكمة في كده الإعجاز والثاني ايه تيصيل حفظ وأما الكتب السابقة فلم يردان ايه الإعجاز ولذلك موسى مسلم وطرشب الإنصاليات بمثل ما جاء به ولا عيسى عليه السلام لم يرى بالإعجاز ومع لم يوكل للنسئة حفظها أن يفاك عشان كده لم تكن بهذا النحو وقال الزمقشري الفوائد في تفصيل قرآن وتقطيعه صورا كثيرة كثيرة جواب الفوائد من الكلان الفوائد, الفوائد في تفصيل قرآن وتقطيعه صورا كثيرة وذا الخبر وكذلك أنزل الله التوراة والإنجيل والزبور وما أخاه إلى أنبياء مصورة وبوب المصنفون في كتب أبواب موشحة الصدور بالتراجم منها أن الجنس إذا انطوت تحت أنواع وأصناف كان أحسن وأفخم من أن يكون بابا واحدا ومنها أن القارئ إذا ختم صورة أو باب كتاب ثم أخذ في آخره كان أنشط له وأبعث على التحصيل منه لو استمر كتاب بطوله ومثل المسافر إذا قطع ميلا أو فرسخا وانتهى لرأس برية نفس ذلك منه ونشطه المسير ومن ثم تجزئ القرآن أجزاءً وأخماساً ومن أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة فيعظم عندهما حفظه ومنه حديث أنس قال كان الرجل إذا قرأ البقرة والعمران جل فينا يعني عظم حفظ البقرة عمران بقى صاحب شأن كبير ومن ثم كانت القراءة في الصلاة بصورة أفضل ومن ثم كانت القراءة في الصلاة بصورة أفضل يعني تقرأ بآيات طوال من صورة طويلة أم تقرأ بصورة قصيرة مفصل في الصلاة أيما أفضل الأفضل تقرأ بصورة أي من القصار ليه؟ لإني ليس كل إمام يحسن الوقف والابتداء ويعرف المعاني فربما دخل في البقره وبدا بدايه لا تصح وانتهى نهايه لا تصح فالاسلام دون ان يقرا ايه صوره لما يقرا على المشرع يبقى ايه اتى بالمعنى الايه الكان لما يقرا ان اعطى لك الكوثر اتى بالمعنى الايه الكان لكن يخش كده يجيب من ايه من نص ايه المدينه او يبدا بيه المدينه وبعدين اقله طويله يجي ركع في الايه يجي ركع في النص ها؟ فالأفضل في القراءة في الصلاة أن يقرأ الإمام بصور من المفصل قصيرة حتى يضمن نواة على كل المعاني طيب إحنا كده عرفنا معنى السورة لغة وإيه واصطلاحا وأسباب تقسيم القرآن إليه إلى صور. إلى طب ما معنى الآية بقى الآية لغة والصلاحة قال أما الآية فلا في اللغة ثلاثة معاني أحدها جماعة الحروف قال أبو عمرو الشيباني تقول عرب خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم ثانيها الآية معناها العجب تقول عرب فلان آية في العلم وفي الجمال يعني عجيب في العلم وفي, وفي الجمال قال الشاعر آية في الجمال ليس له في الحسن شبه وما له من نظير. فكان كل ايه عجب في نظمها والمعاني المودعه فيها ثالثها من معاني الآية العلامه تقول عرب خرب الدار فلان وما بقي فيها ايه أي, اي أي اي علامه فكان كل ايه في القران علامه ودلاله على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم واما الايه في الاصلاح فقال الجامري في كتاب المفرد في معرفة العدد حد الآية أي ضابطها قرآن مركب من جمل ولو تقديرا ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة وأصلها العلامة ومنه إن آية ملكه أي علامة إيه ملكه لا علامة للفضل والصدق أو الجماعة لا جماعة كلمة وقال غير الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وعما بعدها ليس بنا شبه بما سواها وقيل هي الواحدة من المعدودات بالصور سميت به لنا علامة على صدق من أتى بها وعلى عز المتحدة بها وقيل لنا علامة انقطاع ما قبلها من كلام والانقطاعها عما بعدها قال الواحدي وبعض أصحابنا يجوز على هذا القول تسمية أقل من الآية آية لولا أن التوقيف ورد بما عليه الآن قال ابن المنير في البحر ليس في القرآن كلمة واحدة آية إلا مدهامتان يعني لما تسأل هات آية في القرآن مكونة من كلمة واحدة هي مدهامتان دي أي آية وقال بعضهم الصحيح أنها إنما تعلم بتوقيف من الشارع لا مجال القياس فيه كما عرفت الصورة فالآية طائفة حروف من القرآن علم بالتوقيف انقطاعها معنى عن الكلام الذي بعدها في أول القرآن وعن الكلام الذي قبلها في آخره وعن الكلام الذي قبلها والذي بعدها في غيرها غير مشتمل على مثل ذلك قال بهذا القيد خررت الصور يبقى احنا عرفنا الصورة والآية ما تجلب الوانها يبقى تعريف الأيه الكلمة بقى قال وأما الكلمة فهي اللفظ الوحيدة وقد تكون على حرفين مثل ما ولي وله ولك وقد تكون أكثر وأكثر ما تكون الكلمة عشرة ايه أحرف ما دي بقى عندك الأمثلة إيه أنتخذ كلمة وقولناش أحرف لا يستخلفنكم لا يستخلفنهم ان فاسقيناكموه هذه ثلاث كلمات مكونه من ايه من عشر احرف وقد تكون الكلمه ايه مثل والفجر والضحى والعصر والالف لام م الى اخره قال ابو عمرو الداني لا اعلم كلمه هي وحدها ايه الا قوله مدهامتان في سوره الرحمن قال خاتمه في تعدد اسماء الصور يعني الصورة ممكن يكون لها ايه اكثر من اسم من الايه اقربك هذه الايه الخاتمه ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على من امل وعلى ال وصحبه. الايه يعني يعني ازاي هذا يدخل في باب الاستهزاء لا يجوز استعمال القران في